أنا نكتب على الخريطة. نريد مراجعة بعض الأشياء في الكتاب. في صفح. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في صفحة 367 هل <تصفيق> <ألو> يكون؟ <تصفيق> الجزء الخاص بدخول أوروبا جميل؟ <تصفيق> الفترة الأخيرة في العام 1346 تحالف أوروخان مع يحال كونتا كوزين الخامس هل وقيتو هذا؟ نعم جميعا من الأشياء المهمة جدا دخول الدولة العثمانية إلى أوروبا لأن الدولة العثمانية نفسها طوال الوقت دولة موجودة في أسيا الصغرى طبعا هذا الجزء يسمى الأمدور وهذا أيضاً أسيا الصغرى يعني كل هذا أسيا الصغرى وهذه بحر محيرة مرمرة داخل أسيا الزمن داخل الأناظون فهم طوال الوقت في الجزء الأسياوي بينهم وبين أوروبا يوجد بحرين يوجد البصفور والبصفور هنا البحر الأسود صح والبصفور يصل بين البحر الأسود و البحر المتوسط كما يسياق الروس المياه الدافئة لأن البحر الأسود موجود عليه روسيا وأوكرانيا والغربية ورومانيا كل أولئك موجودين حول البحر الأسود ولا منفذ لهم إلى البحر المتوسط إلا عبر مضيق البسفور وكنا نعرف أن مهم جدا تاريخيا <تصفيق> من بها كنيسة ضخمة جدا وهي كنيسة آيا صوفيا. يا هذا الجزء هو القسطنطينية محصن هذا البحر وفي صور انبلا سنة 213 وفي صور مزدوج انبلا سنة 2007 ونحن نعرف هذا الجزء أحياناً يقال عليه بيزنطة وأحياناً يقول عليه قوستنطينية لأن أول إمبراطور بيزنطي تنصر كان قوستنطين الأول هو يقال قوستنطين الكبير وهو تنصر بالضبط سنة تنتميك خمسة وعشرين ميلادي وأنا حكيت هو اللي بسببه تم جعل المسيح إله ابن الله حكيت هذا مرة نعم. مرة المات فلم في هذا التاريخ طمسة كان موجود هنا مدينة تسمى ملقية وفي هذه كان المؤتمر المسيح الذي نعم. نعم. مقابل لو قسطنطين هو جاء على المكان المحصن هذا، محصن من البحر من بالسلسلة اتجاهات ولا يبقى إلا اتجاه أوروبا، فبنى عليه سور، وبنى كنيسة أية صوفيا اللي هي تعتبر معجزة بعمارية، وأصبح هذا هو هذه هي العاصمة المحصن. ومنذ ذلك الوقت أصبح من هذا المكان يستطيع أن يحكم العالم لأن تبع بيزنطة كان بتحكم حتى إيطاليا وتحكم رومانيا وأرمينيا والشام وتحكم مصر وتحكم فلسطين ونصف الكرة الأرضية بيحكم من بيزنطة أو من الكسطنطانية مع سمة بيزنطة لذلك هي مهمة جدا وأكثر المدن تحصينا في العصور الوسطى، أكتر المدن تحصينا في العصور في العصور الوسطى. لذلك كان توجد محاولات كثيرة للسيطرة على القسطنطينية. لدرجة إني على سبيل المثال، قبل محمد الفاتح، هناك عشر محاولات إسلامية فاشلة للسيطرة على القسطنطينية. من أول معاوية عندما بعث أول جيش لما أصبح خليفة واستقرت الأمور له، وكان يعرف الحديث النبوة والشاعير الموجود عند الإمام أحمد في مصد الإمام أحمد لا تفتح مصر الأسطوانية فلا نعمل أمير أمير الرها جيش ذلك الجيش، فك كأن الحديث أطلق نوع من الصباغ نحو الأسطوانية، ولاقترحت أكثر من مرة. إذا كان طالب أو ماجستير أو دكتوراه يمكن أن يكتب دراسة تاريخية ماجستيرا أو دكتوراه معلومة طبيب للقصة التنية يجمع فيها كل النصوص التاريخية اللي تتكون عن المحاولات الفاشلة ومحاولة محمد الفاتح الناديحة ويقارن بينها ويستطيع أن يستنتج ويكتب دراسة جميلة والكتاب سيكون شهير والله إلا. لو أنا لدي وقت لا هذا الكتاب لكن الطالب الذي يفعل هذا لابد أن تكون لديه معرفة عن تطور السلاح الحربي في العصر المصر تطور التسليح لأن لماذا مجحت محاولة الفاتح وفشلت المحاولات السابقة فشل بسبب تطور التسليح وانتو تعرفوا من طرفتي في التفكير أني دائما أنا لا أمين لموضوع اللي كان أخيار أو مؤمنين أفتا ولكن أمين لموضوع التسليح التسليق التي تحرق التاريخ كما قال كثير من سبب الله تعرفه هيجل مع الفيديو سبب الألماني اللي قال الجيوش هي الطرصان اللازية يهجر عربي في التاريخ نعم نعم الدول بتقوم لما يكون لها ديش ضغط وتنكسر لما بيكون لديشها يا بساني فلابد تعرف تسليح التاريخ يعني على سبيل المثال في عهد معاوية رضي الله عنه رحدة تعريفه زكاء هذا الرئيس هو يريد أن يمهد لتولية ابنه بعده فأراد له أن يحوس هذا أن يكون هو الذي يتولى فتح القسطنطينية وينطبق عليه الحديث منه هنا لم يستطيع أحداً يعرضه لذلك جهز جيش ضخم وما عز له إلى القسطنطينية وكان في الصحابة الجليلة أبو أيها الأنصار لأخي الصحابة الذين عاشوا فتنة قربيلة وهو كان يريد الجهاد لأمر الجهاد وليس لا ولا يهم من هو قائد المسلمين حتى مثلاً كان معاوية أمره أن هو يتهطر به ويتقرب منهم لأنهم من يعني بقايا النبوة يعني من كبار الصحابة الصنافين وحتى لما كهل يزيد يتقرب إليه فهو قال له يعني هو يسأله ماذا تريد ماذا قال له لا أريد منك شيئا ولا من أبيه يعني أفضل شيئاً كبير كبير عني ما أنا إلا جيش عاش تكاري في الجيش باسترطية وحتى نعرف ان لما الجيش الاسلامي قدر واتلاحظوا هو جاء من هذا الاتجاه فالجيوش الاسلامية وقفاً في هذا يعني تنظر لها من يعني انت لما تعرف الموضع التاريخي الجغرافي تعرف لماذا فشل الجيش ما هو من اين يأتيها الجيش هو الجيش ياتي هنا يا واذا اقترب يقترب هنا وياتي بالسفن وكانت السفن صغيرة. تمام وصور القسطنطينية يعني هي لعلاها صور على البحر هنا مزدوج وهذا الصور هو موجود حتى الآن الاسوار يعني محمد الفاتح لم يسقط الا هذا المكان هذا كذا صور موجودة كنا كما هي، فتجد من الصور عرضه أربعة أبطار وطوله إثنى عشر متر وما بني بالصخور، لذلك حتى مثلا محمد الفتح كان بيستخدم مدافع أضخم المدافع في هذا الموضوع هو كان المدفع لهذا الموضوع كان يسمى المدفع السلطان م. وموجود منه حتى الآن ثلاثة فيه؟ مدحف في اسطنبول واحد عند ليجليس لان ملكة الجنطرة طلبت من خليفة عشناي تالي ان يعطيها هدية المدحف مدفع فاعطاها واحد من السلاسة نعم فكان هذا المدفع السلطاني هو مدفع موجود في الكرة الارضية وكان الشيخ الظريف لاحز المدفع بيضرب في صور هنا صور مزدود لماذا في الصور عرضه اربعة امتار؟ لاني بتسير عليه كتاب الجيش وكل عدة أبطار مثلا 200 متر يوجد برج والبرج يعني مشهوم بالفراس وعند تغيي تغيير الفراس فالجيش بيصير يمشي على الصور يغير الفراس وهذا كان يحدث كل أربع ساعات تغيير على الصور وكان الصور الأخير هنا صور مزدود يعني صور عجو اسمه عشرة متر وأربعة أربعة أمتار ثم مسافة ثم صور آخر ثم جاءوا قبل الصور وفحروا خندق مريب المياه هذا كان مكان توجد واحدة أول. للمدينة جميل؟ <تصفيق> فلما كان بتاتي الجيوش الإسلامية من كان الحراس وحتى ملك الكوستنطينية بيتحقوا عليهم يعني يتأمينوا ايه ونحن في هذا الحصن الحصين فجالوا بيقفوا على الأسوار ويستعجب كل هؤلاء ناس مجانين يعني بسفنهم صغيرة وظنين ان هم سيادتوا ويقتحوا الكوستنطينية يعني الموضوع ان انت لا يمكن ان تاتي بالسفينة معنى ذلك انك لابد تاتي بالسفينة وترصب وتطلع على الصور ل12 متر وتدخل المدينة تحتلها الليها. لما يقدروا كل هذا. هم كانوا عندهم على الصور ما يسمى النار الإغريقية يعني منجنيق مدافع وتقذف نار على السفن بتسمى النار الإغريقية. يعني هي المرحلة الأولى من القنابل الديناميتية. فتجد المنجنيق يحذف النار فتنزل على السفن بتعرف. قبل ان يحكم نزل كل المحاربات الإسلامية كانت فشله قبل قبل ذلك وحتى هنا مثلا في ال... في اقر ال... يعني لو تذكروا لما تذهب لتركيا الان تجد أن هذا المكان في مسجد يسمى السلطان اي طبعا هو يقصده أيام الأنص الأيواب الأنصار رضي الله عنه، لكن الأطريق يحب كلمة سلطان. يعني المكان أنه كان سلطان أيوة أشهر منطقة في قسطنطينية في استانبول يعني. يقال أنه مات وقت الحصار الأول وقت انتد التوتر. فهو طلبت من المسلمين أن يدخلوا في أبعد جزء من أرض العدو. يا؟ فنحن نعرف من التواريخ الإسلامية أن المسلمين كفنوا ودخلوا به وصاروا وكان الملك يراهم والأهل الأسطنطنية يراهم فقالوا قال يعني بعث لهم وقالوا والله يعني ليزيد بن عوية وقال له لم أرأى كنا نعرف من عرضها ولم نرأى ما منكم في هذا كيف تكفلوا لدينا وبعد أن تسهبوا سنحفر و... ونرمي جثته للكلال يعني هو قال له هذا فيزيد <تصفيق> في قال له إذن والله لا, تدق... لا يدق جرس كنيسة أبدا في ديار المسلمين سنهد كل الكلاس لو حدث له شيء من التعليم فيقال أن الملك خاف والبيزنطيني قرروا يبنوا علي مبنى ويحرصوه حتى لا ينبشوا أحد من النصارى أو شيء من هذا الطريق وأن هذا ظل موجود حتى جاء محمد الفاتح والبيزنطين دلوا على المكان وقالوا هذا قبر الرجل الصار فهو عارف أن هذا ينفى بنا على المكان مزجي هذه هي الحكاية العثمانية لكن الحكاية ضعيفة هي جميلة ولكنها ضعيفة تاريخيا يعني لأن كل يأتي لهذا المكان صعب تاريخيا لابد أنه دفن هنا أو هنا. قريب. ونقطة الضعف في الموضوع إن البيزنطيين بعد كم سنة الآن يعني حسبوها معي المسلمين. حاولوا يقوموا بالموضوع هذا سنة سنة سنة سنة وكذا والآن محمد الفاتح ألف ورمائة يعني أكثر من تسرمائة سنة سنة والرواية الإسلامية ساقطة في هذه تسرمائة سنة والبيزنطين فقط من أخباره محمد الفاتح فالرواية فيها ضعف واستحالة أن هو يكون في هذا الشيء لكم بعد ذلك لماذا أستحال أن يكون في هذا المكان؟ اللي هو على القمر الزهبي ولا بدي يكون هو دوب في هنا او هنا في كسيم وهنا كمان صعب يعني لو نقرف زفينا ممكن، ياه وهذا يسمى القمر الزهبي لأنه مثل قرن المشيم، ياه يعني قرن في المياه داخل الكاسة لبزة لأنه لاحظه هنا. كان Byzantين وضعوا سلسلة حديدية ضخمة تمنع مرور السفن وربطوها بين الشاطئين. وكانت إذا حاولت سفن المسلمين تدخل بتحطم على السلسلة. يعني سلسلة حديدية ضخمة. كذا تمنع المرور هنا. فاصبحت القسطنطينية محصنة هنا بالبحر. والجبل والصور اللي ما تعمل. على, ال... على البحر. هو في هذا المكان وهنا محصنة. ومحصنة بالسلسلة. فلا تستطيع سكيدة تدخل. تدخل في هذا بيه? في هزا بيه? في هزا بيه. فكل المحاولات <تصفح> بقى انت سفيت هنا عدة محاولات. لا أقل أي من هذه المحاولات اللي موجودة هنا في صفحة 373 ستجد محاولة معاوية رضي الله عنه 44 هجرية محاولة سليمان بن عبد الملك 28 هجرية محاولة غروم الرشيد 190 محاولة يزيد الصعيقة اللي هو ديمون لنك القبر عليك وضعه في القفص في سبعمائة ستة وتسعين، ففي محاولات كثيرة حدثت وكلها فشلت حتى جاء محمد الفاتح، كل المحاولات كانت بتفشل لأمن المدينة المحصنة أخير غير معقول في العصور هذه، ولأمن السفن البيزنطية أكبر من السفن. المسلمة والمسلحة تسليح جيد لأني واستمر هذا حتى على محمد الفاتح لكن كان مثلا سفن بيزنطية تمكنت من اختراط السفن الإسلامية والسفن الإسلامية من تستيع قتلها كان أضخم. الناس اللي اتطهر لأني كان هذا من جنوى في إيطاليا فرقة من الجيش كانت تساعد في مقاومة المسلمين فلما علمت أن المدينة ستسقط ولا فر قرروا الهرب. بركب السفينة والسفينة بدقامتها استطاعت أن تدمر السفن المسلمة وتخرج من الإيه؟ من الحصار وكان هذا يزعج محمد الفقيه إني سفن ضعيفة في هذا في هذا الشأن، لكن في كل المحاولات تلاحظ أنها كانت أرسلت فتاجد إلّى معها الروس ووثائق وقدم... تاريخية ما كنت متعارف، إني الروس ظلوا سنيين لحد سنة ألف ميلادي، وإني هم تنصروا على يد البيزنطيين، يعني البيزنطيين كانوا يبعتوا مبشرين يبشروا في روسيا هم تنصروا الروس، لذلك الكنيسة الروسية حتى الآن كنيسة روسية تبع اليونان. Yeah. <تصفيق> وهو لما روما هذه انهارت تحت ضربات القبائل الجرمانية أصبحت القسطنطينية تسمى روما الثانية يعني المركز الثاني للمزاي ولما سقطت الروس كانوا بيهزوا موسكو حتى تكون روما الثالث يعني يكون في مركزين مركز المسيحيه وحتى الملك الروسي تزوج أخت آخر إمبراطور حتى يجلس عن طريق المكانة ولكن طبعا الخطة فشلت بسبب عدم قدرة الروس وعدم مركزية الدولة ماذا في الشمال بعيد عن مركز العالم دي العالم المسيحي فأنت تلاحظ أن كل المحاولات الصادقة فشلت بسبب عدم وجود خطة والنبيات دائماً برا الشرق وإني السفن الإسلامية ضعيفة ولا تستطيع اختراق السفن المسيحية لا تستطيع الوصول إلى أصلع، يعني محجوبة عن الوصول إلى أصفر. إلى أصلع. لما جاء العثمانيين فكروا إني القسطنطينية اجتهدت فتحها من البحر فلابد بد أن تفتح من الميناء من البحر من اليابس. ولو تتذكروا هذه فكرة موسى دلصايد لما قال إني هو سيفتح الأمد استعصى فتح القسطنطينية من الشر سيصل إليها من الغرب ويوم بمجالدا المسيحيين حتى يصل إلى القسطنطنية ثم يصل إلى المكريف من الشر دني... الرجل كان يعني صاحب إرادة مهولة. ولا يهم الجغرافيا التي أمامهم ولكنه كان يصمم على الوصول لجهزة طبعا لما أعوزي فشرت الغطة لذلك العثمانيين كان عندهم رأي آخر وكان كل هدفهم وخطتهم المرحلية السيطرة على القسطنطنية لأنهم يعرفون يمكن أن يحكم العالم منها يا. وانا حكيت لكم قبل ذلك أني كانوا القسطنطنيه أو او بيزنطه كانوا بينتقرذوا في نفس الوقت وان العثمانيين لم يكن لديهم وقت لمساعده الاندلسيين لانه يريدوا القضاء على بسط على بيزنطه فلما جاء محمد الفاتح كان هو على البحر الأسود في هذا المكان بيحكم اناسيا او يعني منطقه في هذا الايه في هذا المكان. لما جاءه نما وفاة والده كان مازل شابا صغيرا ودائما في كتب التاريخ يحط عن أصل المدرسين عن عموما الذين يدرسون له في هذا السفولات خاصة المدرسين الشوين يعني وإني أحد المدرسين لو لو لم لا أسامي اسمه هنا كان يسمى الشيخ شمس الدين الدمشقي هو الذي كان يدرس له الإسلام الشيء الغيب جداً إن هذا الضيب هذا الشيخ أقنع محمد الفاتح منذ البداية منذ طفولته أنه هو الأمير المعني بالحديث النبوي وأنه هو اللي سيفتح القسطنطينية وأنه هو اللي دعم الأمير عميها فالرجل كان منذ طفولته مبرمج نوجه قائد. إلى موضوع فتح القسطنطلية وكان يعني يتحلى في صفات أخلاقياته سمات قائد. نبيلة حتى ينطبق عليهم حديث الندر يعني لا يمكن يكون مثلا بيشرب قابرة أو بيحكي بمعاصي وريد يكون مثل حديث الندر لذلك كان منذ البداية الناس تجيله على صغر سنه يرونه انه صاحب عقلية كبيرة وانه محبوب من الجميع وكان هذا بسبب تربية هؤلاء الشيوخ الذين عدوا منذ البداية هذا الشيء قريب جدا يعني انك توجه منذ البداية هذا الايه؟ هذا الهذا لا أدري يعني لماذا هذا الشيخ فعل هل توسم في شيء؟ لا نعرف كثير من من المعلومات ولكنه هو صاحب, صاحب الفكرة ولولا بني محمد الفاتح هو اللي ذكر هذا ما كناه كنا لم نصدق يعني هو اللي قرم وظل يعظم هذا الشيخ ويسحب معه طوال الوقت ومشاهد معه ودخوله بلدسكوكتين ايه ايه ايه ايه ايه ايه فهو عندما اصبح خليفة اصبح خليفة يعني وارده ما قال وتولى هو قال لمن لدي من لمن معه الحاشية من كان يحبني فليتبعني دون هم يخبره فخرج وراه كان يقال ان الجيش والناس عدة كيلومترات خلفه ولما ذهب الى الخلافة يعني اتخذ الخلافة كان اصبح هو خليفة واحد وخمسين وسيطر عليها تلاتة وخمسين سنتين يعد الديوش لهذا الإيه؟ لهذا الأمر كان يعرف أني سفر العثمانين أضعف لأنني أنا ذكرت قبل ذلك أن الأطراف لا يحبون البحر وكان شيء جديد أن يكون لديهم سفر وخبراتهم في البحرية بدأي صفر مقارنة بالبيزنطيين اللي بيسيطروا على البحر المتوسط قرود، يعني تكادو هذا هذا هذا الموضوع، فهو أخذ لاحظ الخطه، هو علِم أن جد القديم لاحظ عند دخول أوروبا 376 ستجد إني يحمل قزنتين في كن هنا. فقد السلطة في القسطنصة دي. قابت عليه ثورة مبقلة وفقد السلطة. طلب مساعدة الدول الاوروبية والبابا حتى يستعيد سلطته فلم يستعيد واحد. فلم يجد الا عدوه اللي هو يزيد ابن اروخان. يا? وهذا بالضبط يشبه ماذا؟ يشبه كان يفعل المسلمين الأندانسيين مع النصارى يستعيد بـ النصارى في تشابه في الموضوع وهذا قد يكون أيضاً أحد الدراسات المهمة بيزانتا والأندانس مقارنة مم. فيعمل مقارنة دي بين عوامل السقوط في الأندانس وعوامل السقوط في بيزانتا يعني موضوع تاريخي مهم جز. ففي سنة 1354 طلب هذا الاجمبراطور مساعدة من العشماليين فراحزوا <تصفيق> هذه هي الكرة الأرضية هذا بحر فهو جاء من هنا وعدت بحر من وفي الطريق لمساعدته يوجد قلعة هنا اسمها جاليبون سيطر على القلعة وهو زاهي زائد لوسعيبون كان هذا الأول نزول العشرين في أوروبا على الجانب الأقر من, من البعض فلما سيطر على هذه القلعة 1854 شغل جدا بعث مباشرة لقبائل تركيا جاء بها فأسكنها بالقلاعة. يعني ترك فيها حاميا وزاد بمساعدة الملك ولكن لما أخذ القلاعة جاء بها هذا بالضبط مكان يعمله النصر. الحمد لله. فلما جاء الأطراف وضحوا منه فاهموا إني هو سيبقى إذا هو قال المساعدة ولكن ساف سيأخذ وضع قدم في أوروبا. يا؟ لأنه لم يبتدي فاجاء بأطراقه و... وضعه في المكان وبدأ يحصن المكان وبدأ يستولي على ما حوله وهنا زارت أكبر عقبة عند الأطراق في دخوله رجل هذه نقطة تحول تبتدي أنه أصبح لون قبل هنا وسيطره... ده هذا مثل السابق البحر Yeah, وسيطروا على هذا الإسلام. ولما نزلوا هنا كل أمير عارف إن مصير القسطنطينية أصبح على المحك. لأن هذا أول مرة المسلمين ينزلوا على في هذا المد. تاريخياً. وبذلك ستزول أكبر عقاب. طبعاً لما الإسمرأين ملأوا هذا الموضوع، هذا هذا موقع قادم فيهم، ليسوا بيا، لم يسبق للشرق إلى القسطنطينية، لأنهم يعرفوا إن هي مصر في خد أقباء وفي صور وصور وبعض المسافة وبعض الصور، حصن. ومحصنة لا يمكن اخدرق. لزلكم قاموا بشيء غريب جداً، أول شيء فعلوه. حطوا نظرهم على هذه المدينة التي تسمى أضلت واحتلوها هذه المدينة التي تسمى أضلت واحتلوها ولما احتلوها هي موجودة هنا 1357 لما احتلوها بدوا يتوسعوا حولها. واتخذوها على صنر وهذا شيء غريب جدا جنوني. لان انت الدولة كلها هنا. نعم، وثم انت ليت نهوط القدم هنا. وليت طريق فقط لهذه المدينة وهي العاصمة. واصبح. تدوزها. هذا بالضبط مثل طريقة المسلمين قديما في الفتور. ان الجيش بتذهب لابعب مكان تبقى فيه. ثم تتوسع المكان بيتحول للمدينة فهم ينتقل لمكان آخر وضبق المدينة كما حدث في البصرة والموفرة والنازينية بدت كعاصمة ثم توسع فلما بقت هنا لما أصبحت العاصمة هنا في أذن بدت تتوسع الدولة هنا عالمي مربين أنا ما فارق ب بالكويت الآن قسطنطين أول مرة أصبح بيت قادة المسلمين من الجانبين أو المرة من الباب بدأ هنا العثمانيين يعدون العدة لفتح القسطنطينية يعدون العدة لفتح القسطنطينية وكان هذا بيزيد الأول استعقة يعد العدة لفتح القسطنطينية لما علم بأم طيمور لانك جاء دخل الدولة وبدأ يعيس فيها فسادا، قرر أن يواجهه فترك الإعداد لفتحة قسطنطنية وزهب لطيمور لانك فوقعت نطاية أنكارا 1402 اللي دارت الدائرة على بيزيد وقبض عليه أسر ووضع في قفص أحسن. فنتحر فيه دعم سنة فضعت الفتحة القسطنطنية خمسين سنة لأنه هو هزم الدولة وتفككت لثلاث أقسام و1402 ولم تفتح على 1453 إذن 51 موضوع أحقاً فلما هو بيزيد الأول ما قسمت الدولة لثلاث أقسام قسم هنا وقسم هنا فلسح الزغرة وقسم هنا البقي حتى جاء محمد الأول وقتل أخويه وكان هذا أول مرة في التاريخ العثماني الحاكم يقتل أخوة وأصبح هذا تقليد عند العثمانيين للأسف أحد تقليدات الدبوي المقيت عند العثمانيين إن الحاكم لما يصل للحكم يقتل كل أخوة، ياه؟ وهذه السنة لسنا محمد الأول وكان كذا يعتذر عن زيه قال مثلا تاريخية ان كان بيربي أخ أبناء أخوته وكان كلما زارهم أو زاروه يحضنهم ويبتل لأنه هو حق وكان, يق وكان يقول وهذا المصطلح مهم جدا ما فعلت هذا إلا المحافظة على نظام العالم كلمة نظام العالم يعني هو يقول يريد أن يكون الدولة وسطوتها وحدتها اهم من الاخوة. جريمه. نعم. وبعد زنك قصر حاجة للأسف في الزام ولكن وطوروه تعرفوا لما يتدرش الدولة العثمانية كان عندهم طرفتين للقارب لما سلطان يتقرر. اللي من داخل الاسرة العثمانية كان بيقطع خمقم بخيوط من الحريق. نعم. اللي من خارك تضطر بس تجيب تضطر يعني تضطر ما سينموت <تضرق> <رحنا. تضرق> وسنعرف فيه أحد اسمه يعني مثلا سليمان القانوني كما سندرس كان له ابن الأول مصطفى وكان هذا من زوجياته الأولى لما تزوج المرأة الثانية خرم باشا كانت تريد أن يكون ابنها هي مجال مصطفى فأخذت توجر قلب سليمان القانوني على ابنه سنوات طويلة وت... يعني ترتب خطة ضخمة جدا، فلما مصطفى هذا شعر أن خلافة والده ستضيع منه ارتكب حواقة غريبة جدا. قرر يصور بما لديه في شرق الدول فقرر سليمان القانوني أن يبقى هو يبقى فبعث به إلى مقابلة الفرس في الدولة الفلسية بدأت تظهر وتشكل سعج للعصمانيين واتفقت معهم الروبيهين على مهاجمة العثمانيين من الخلف حتى يخف ضغط العثمانيين على مروبهم يعني الفرس بيساعد وهذا أمر ليس جديد يعني فعطار الفرحات العثمانية وقفت بعد ما بدأت الحروب مع الفرس وبدأت السفارات الأوروبية تذهب بين الفارس والتدهيل من روسيا حتى يعني وبالفعل أفسد أحد أزباب المهمة سقوط الدولة العثمانية أن الضربات جاءتها من خلفها مترجعها للفرحات في الشمال وفجأة هناك من من الهيئة من الخلف فأصبح عبد العثماني سياسة تسمى السياسة الشرقية فبقس ابن مصطفى إلى بغداد حتى يجابه الدولة العثمانية ثم قرر هو أن يذهب بعد ذلك إلى بغداد بنفسه. وعندما نزل في الخيمة استدعى ابن مصطفى أول ما دخل تم خلقه أمامه لأحد الأحداث السلام عندي هذا اعظم سلطان في تلك الوصولية سليمان القرنية شو رصولية لكن صحيح. شعر ان ابنه صيودة في الدولة ف قطع هذا عليم في التالي اكتوية ده احداث بهذا هابيل وقبيل. حدثة مثلا في الحرب العالمية التالية لما هتمروا الالمان قمضوا على ابن ستليم ستليم يطلبوا ستليم بال... بالاسلام او يقتلوا ابن فالنهم اقتلوه فقط عمليه <تصفيق> <تصفيق> يا دولة الحلسة تستسكي بالعجل ولف رفض عن قتل ففي احداث كثيرة في, في هذا الشيء المهم لما آه آه انت دايماً بتسعيني بسهر لما تقرأ في الكتاب وانا بتكلم معنا انت لا تعتمد لا, لا, لا تركز لما تقرأ لا تركز. المهم لما المصادين باحثوا <تصفيق> لما جاء محمد الفاتح. آآ طبعا محمد الاول انجب ابو بيازيل الثاني وبيازيل الثاني انجب محمد الثاني هو محمد الفاتح. فالرجل جاء على نظام ان الدولة لا يمكن ان تقرف ولا بد مواسطة تعظيم الدولة وحكمهم وهو لما دخل الكنسطنطنية اول يوم قال الان اسطنبول دولاء عاصمتي وسأحكم منها الحالة واعلن ان كل الدول اللي كانت تابعة لبيزنطا اصبحت ملكياته الخاصة ولا بد تستسلم له وحتى لا ينازع احد من الامبراطور القسطنطيني البيزنطي السابق قرر يقتل كل الاسره البيزنطية بافناء بالكامل حتى لا نزله بعد فترة ممكن واحد يسلم ويقول له انا عايشابس الامبراطوريه فهو قطع على الاسره بالكامل حتى لاحظوا دائما في جوانب مظلمه للشخصيات العظيمة المهم ولكن هذا الشخص يعني نادر ان تاجد له خطر يعني على سبيل المثال بعد ان دخلوا كسطنطينية دارت حرب شوارع لمدة ثلاثة ايام يلا؟ وكان القتل فيه والما لا يستطيع من النصارى الدفاع عن نفسه ذهب الى كنيسة صوفيا واحتمل الكنيسة والكنيسة ابتلقت بالآلاب وكانت المعركة تدور في كل مكان بالسيوف وان دماء تسير في, في الأرض الـ الـ الـ الامبراطور البيزنطي راحزه هذا حتى تقرر بين موقفه وموقف أبو عبد الله الصغير اللي سلم هرناطر لأنه هو التسليق حدث في نفس الفترة هذا 1453 وهذا 1493 بينهم 40 سنة أبو عبد الله الصغير سلمها الناتا سينما بينما هنا الامبراطور رفض أن يسلمها وخلع لبس الامبراطور ولبس لبس عسكري وبدأ يحارب وقتل في في حرب الشوارع دون أن يعلم أحدا ما هو الامبراطور فقط لما وجدوا كانوا يبحثوا عنه وجدوا جساته الجنود البيزنطين هم اللي تعرفوا عليه عنه هو هذا الامبراطور يعني الرجل باحثه النقل قاتل لآخر لحظة دفاعا عن ملكه حتى قتل في الشارع من جنود آآ أتراك لا يعرفونهم لذلك محمد الفاتح عظمه جدا والراجل دافع دفع. حتى آخر قطر الجامل تم يقارب وضحك وآآ محمد الفاتح قرر أن يدفن في مراسل إمبراطورية ضخمة كما كان آآآ لأباطرة البيزنطينية فنونة وإنبراطوهياتهم واحترم احترام ضخم جدا لأنه أزلت أنه هو ملك حقيقي ودفن لهذا الكرامة وانت تقول يا له للنبيل محمد للفعل رجل نبيل لأنه هو بعد أن سيطر على المدينة أمر بوقف القتال وقال من هذه الساعة من من نهب بيتا من الأطراف لو قتل سيقتل لعم هذه أصبحت عاصمتي فتوقف النهب والقتل في المدينة مباشرة وبعد ذلك ذهب للناس المختبئة في المسجد وأمنهم والناس لم تكن مصلحة كما المصطرين اللي زي في العصور الوسطى أو كما يفعل المنصر في الأندام سيصبح الجميع ولكن هو أممنه وقال إنه المدينة فتحت عُمْثاً فهي ملكي يعني لا يوجد جزية له فهو في الإسلام في نوعين من الفن إما سلماً فيدفع أن يحتفظ وأملك مدفع الجزية إما ااا يعني عُمْثاً أو قتالاً فتصبح ملك اللي الفاتح والن والفاتحين فأصبحت ملك الدف لذلك هو أصدر أمر بتحويل ايا صوفيا إلى مسجد يا هي طبعا هذه حاليا لما جاء اتاتورك 1924 حولها من مسجد الى متح. متحف خلاص راحت متحف الان كنا في لكن حتى الآن كانوا هم لما جوا على الكنيسة وازالوا السلطان وزادوا كل شيء وكتبوا عليه ما يعني مكان الأقونات البيزنطية الله محمد عمر علي أربعة وتعديات في أماكن لم يمسحوا منها صور المسيح فما زال جوا متسبيط على القبة في أماكن فيها صور المسيح كوكتل يا كوكتل ولا وكانوا يص لا والله هذا جميل ظل <سؤال> <زال> يصلوا فيه كان سنة الآن خبسمائة سنة وفيه هذه الصور لأن في حديث ضعيف ما إن رسول لما دخل مكة كان هناك صورة للمسيح ومريم وضع يده عليه وقال كل عدد تحت يدي يهدى كل الأوسام كل الشاكودة معه ما تحتاري ولا ندري اذا كان هذا لياريت احدكم يلقص اذا كان الحديث قوي ام ضعيف من يهتم بهذا ليه؟ الامر على قد تفدوني في اي شيء طفل انت تتخلق <تصفيق تصفيق> <تصفيق تصفيق> هل بفعل الحديث صحيح يعمل صحيح الصنة ام صحيح الصير ام فلما نرد مرة اخرى لما محمد الفتح تولى الخلافة وجد اني سفن ضعيفة وحدتها قليل وان الاسوار من الضخامه بمكان انها لا والتحصين انها لا يمكن ان تفتح عفوا يا جزيء تمام فظن ماذا يفعل مع الاسوار حتى علم اني باختراع المدفع اه يا ان المدفع وكيف. وسيلة ف جاء المهندس مجري من المجر وأنا حتى الآن لا أعرف ممكن أحدكم يبحث هل هو قسر أم استدعى بالفلوس يعني سيدفع <تصفيق> له الرجل أسناً كم ولكن هو كان مهندس مجري متخصص في صناعة المدافع وكلفه بصناعة أضخم مدفع يوك لدرجة مثلا لاحظه وأن المدفع من الضخامة كان يجر بمئة ثور مئة ثورية يجرون المدفع وكاد المدفع صنعت في أذنى وال والمئة ثورية جروها حتى القسطنطيني وللأسف هذا المهندس مات في المعركة لأن المدفع انفجر في محاول وقتل كل العسكر اللي زينها حولوك لاني استخدام المدافع في هذا غير موجود في الكتب اه صحيح استخدام المدافع في ذلك الوقت كان استخدامها صعب لاني اه لو فتحة من الخلفية بتوشحب البروط ثم لابد من تنظيف المصورة اه <تصفيق> اه <تصفيق> ولابد أن عدة عساكر تستخدم هذا العزب وهذا الفكرة المهمة حتى ترفع بالأمنة لما المدافع وقتت هنا طبعا هي بعيدة عن صفور لأن في خندق مليء بالمياه تتخيلوا الموضوع فجاءت <تصفيق> المدافع قرروا أن يضربوا كل الأماكن ولكن بكل المدافع تركز على مكان واحد فقط ويظل الضرب في هذا المكان بكل المدافع مدفع ورا مدفع, ورى مدفع, ورى مدفع. قوة. ولكن المشكلة كانوا تلاحظوا ان ايضا البيزنطين ليسوا اغبياء كانوا مجهزين بنائين واحجار فكل ما المدفع ضربوا حتى يوظفوا المدفع ويحشروا يكون هم باموا المكان مراه عشو الله يكون البنايين اللي مدافعوا <تصفيق> المديمة بالهم إلا لذلك الضرب ظل لمدة 54 يوم فانت تصور ان المدفع رغم الضخانة رغم ان بيجروا مئة صوت لكن تأثيره في الضرب لم يكون قوي فتفهموا اللي صار فيها؟ فهو ضخم جدا، ولكن اعداده للضرب بيستغرق فترة. في هذه الفترة بيكون البيزنطيين بانوا للمكان الذي. لذلك هذا الظل عمل عبث كل 24 يوم كل ما إسقوم مكان يبنوه كل ما إسقوم مكان. لذلك كانت القوات الإسلامية تحاصر المكان من كل ناحية أول مرة البيزنطيين تحاصر. من, من هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان أول مرة تحصل أربع ولكن كان عدد الجيوش البيزنطية داخل المدينة كثير جدا وكل موجود هنا أكثر يعني مثلا أكثر من 60 بالمئة موجودة في هذا المكان فكان تأثير الموضوع صعب مثلا أن أخذوا خلال مدة الحصار يفكرون كيف يدخلون المدينة. فأحد مثلا الأفكار اللي كانت نفجتها سريعة جدا، إن يقرروا يحفروا خندق من الخارج والخندق يظهر داخل المدينة ويدخل منه الجنود العثمانيين. طبعا اللي على الأصوات يرون وهم يحفرون الخندق. ففحصوا خندق من الجهة المقابلة. ومنوب البنزين أو الغاز، فلما وصل العثمانيين لشكل آخر أشعة المكان فمات بئذ داخله داخل, داخل الخدمة، ففي الناس تدافع بالفعل عن المدينة ليس سهل السيطرة على على المدينة بهذا ال بهذا هذا, هذا, هذا الشك، وظل هذا الموضوع فترة. السفن العثمانية ضعيفة أمام السفن البيزنطية بيزنطة بتأتيها العاون من الفديكات والدول المسيحية لكن لم يستطع أن يأتيها العاون من الشمال لأن محمد الفاتح قبل أن يبدأ الحصار كان أجداد بانه هنا حصن يسمى أندوري حصار حصار بالتركي يعني حصن، حصن أنضوري. فجاءوا احتلوا المنطقة المقابلة بغرفة من البزنطية وبنوا حصن آخر مقابل له يسموه روم حصار حصن الروم يعني الجزء من الغرب في أوروبا في بلاد الروم حصن الروم من الشرق في الأناضول حصن الأناضول وكان هذا في منتهى الذكاء والشيء غريب جدا. معنى ذلك ان لما بني الأول هذا الخطة موجودة لاحظ بين بناء قصن هذا والقصن هذا تقريباً خمسين سبتين سنة. إذا الخطة كان موجودة انه يحتل المكان الآخر. ولماذا في هذه المنطقة لأن الضفور فيها ضيق انه لا يزيد عن ستمائة متر. لا يزيد عن يعني في اماكن واسعة وفي اماكن بجاءه في اضيق مكان وبانه صحيح. بيزيد الأول بنحس، فمحمد الفتح بنحس مقابل الله كل المنطقة، وبنحس واصبح وضعه في دران إغريقيا فلا تستطيع أي سفينة روسية من الشمال أو كائنات إلى القذل تصفتانية لأن المضيف أغلى، وفي أضيق مكان أغلى بحيث يمكن أن يفجره هي السفينة الطموح وهذا ذكاء. فهم أغلاق هو أغلاق المنطقة الشمالية وبنى المدافع وتقدم والآن أصبح يعني ما يصير في قسطنطينية يحتاج فقط لوقت وكان على سبيل المثال من الأمور جدا إني لما السفن البيزنطية هزت العثمانية أكثر من مرة رئيس الوزراء بعسما بالصدر عازل ظل يقنع في محمد الفاتح أن يفك الحصار على الكوستانتيري فالشيء كالعادل ولما محمد الفاتح لدى الرجل يعني مدلوء بموضوع فتح الكوستانتيري وصر لما حقق في الموضوع وجد أن رئيس الوزراء هذا اتصل بالبيزنطيين وأن هذه خبعة فقتل رئيس الموزر. يا يتعبوا بالخيانة ولا وقت لانه هو يجد ان مفر من فتح وهو كان ما زال شاب صغير في العشوريات ونوريش يعني يكون هذا الايه هذا ورئيس الوزراء كان عادل برنمو في السن الكثير ولكن هو مقتلب بالفكرة ولا يمكن تقريبا لا يعرف ماذا يفعل في حياته إذا لم يفعل هذا يعني هو مبرمج وضع البريد منزول. صبلته على يفعل هذا. فنتي أنت إذا بدت ان تكون هناك خيانة ماله وانت تعرفه هو منزول بلا كل حياته على هذا. مصبر. على هذا الموضوع وتريد أن يغير رأي. مستحي. مستحيل. نعم مستحي. لذلك هو لما بحث في الموضوع وجد فقتل كل شرط. فالناس عرفت إني ان لا يوجد حل إلا الأمة فاتئة الأمة. الهزينة يعني هو لا يرجع إلا بحالة من الإيه؟ من الحالة وانت تلاحظ هنا اظن انت صحيح في نيلة هذا الراجل اصبح مثلا الحصار بادت في يوم ستة ابريل الف انا الان في صفحة تلتمية في الفقرة السنية. بدأ حصاره الكسطنطينية برا وبحرا في السادس من ابريل الف ربعمية في عشرين مايو إحسب كم يوم مرة على القصار؟ ستة. ستة إنجليز. إذا بيبقى أربعة وعشرين. زائد عشرين يعني أربعة واربعةين. في اليوم الرابع الرابع والأربعين من القصار هنا جاهس الفكرة إني نقطة الضعف في خلطةهم على على الصبرة. هي موضوع السلسلة الحاجزة هذه موضوع السلسلة الحاجزة هذه لأن هو حارسنا من كل الاتجاهات لماذا؟ لأن هو عالم إني لا يوجد أي جندي بيزنطي في هذه المنطقة لا يوجد أي جندي بيزنطي في هذه المنطقة وأنه هو لو اقتحم السلسلة هنا البزنتين سيضطر وياخذوا جزء من الجنود هنا يضعونها في هذا المكان فيضعف في حمايتهم لهذا المكان إذا سقبوا السقب لن يستطيعوا بناؤه سريعاً لأنه هو اضطرهم لتوزيع الجنود على أكثر من مكان وهو في هذه الليلة فاهم أن نقطب بعض أربعة ربين يوم وكانتوا لاحظوا أنه هو يأمر الجنود العثمانيين أن يشعروا النيران طوال, طوال الليل وأن يخرؤوا القرآن ويكسروا من التكبير طوال الليل وتكبير الآلاف هذه كانت تحت سراجة داخل, داخل المدينة وأن المسيحين داخل المدينة قرروا ضرب أجراسي الكنائس طوال الليل كلما على التكبير يعلم وتحولت الحرب الحرب الدينية نساً وكان المقصد من التكبير مضرب الأجراس أنه لما تحدث زعاج للسكان طوال الليل فلا يناموا ستضعف مقاومتهم قومتهم، سيمقابوا جسدياً فتكون كفاءتهم على الأسوار ليست بالكامل ورد فعلهم أبطع لأنه لم ينام من تفهموا المعرفة؟ حتى تعرفوا مدى ذكاء الرجل انه كان من خلال الواقع يغير خطته لكن هو مصمم يعني هدفه الاساسي الفتح ولكن الاستراتيجية ممكن تتغير فكان يغمرهم طوال الليل باشعال النيران ضخمة والتكبير طوال الليل وهنا يضربه الكناز بهذا بهذا الشهد وانت لاحظ بقى وسط هذا الاسعاج او الضجة اخذ قرار اهم قرار فيه فالحرب قرر أن طالما ال ال السلسلة هذه تتنطخام في مكان حريري ما السفن تنكسر عليه قرر شيء زجل جدا فكرة عقليا جدا إن يسحب السفن العثمانية على البر ويوزعها في البحر. يا وينزلها وينزلها في البحر وإذا أول مرة السفن تسير على الأرض يا فلاحظ بقى والمنطقة جدلية وغير ممهدة فجعل عدد ضخم جدا من الجيش قسمهم من سنة لاحظ التقسيم جزء يمهد الأرض يسويها وجزء يأتي بألواح الخشب و الخشب عليها زيت و سبب متهونة و <تصفيق> ويضع الواحة الخشب وجزء يسحب السفن على الخشب <تصفيق> فلما السفينة تعدي على الخشب العساكر اللي في الغاب يأخذ اللي بتاع دي و يجروا <تصفيق> أمام و يضعوها أمام <تصفيق> السفينة فتظل السفينة تكشوها طبعا و الليل الجيش كله استطاع فقط نقل سفينتين، يعني، وكانت مسافة بين تقريبا أربعة عشر كيلومتر او شيء من هذا القبيل، يعني، في منطقة غير ممهدة، وظل طوال الليل، طبعا السبب الإزعاج اللي هنا هو يمارس الخطة في مكان آخر، في مكان آخر، ولم يستيقظ البطلين في الصباح وجدوا التجبرات في <تصفيق> شيء اخر الــ <تصفيق> اول ما السوق نزلت ونزل فيها العساكر الاشبرق من العثمانيين كانوا صبغطوا فظلوا يكبروا يا <تصفيق> وكان الميزوتين فكروا يستعملوا المدافع ويحرقوا السفن لكن كان محمد الفاتح وضع على الجانب الاخر مدافع تضرب بالصور <تضرب> فلا يستطيعوا ضرب بالإيه؟ يعني السفن موجودة والنار تطير <تضرب> <تضرب> من أعليها في في الجانبين والتكبيرات فلما الناس اللي على الصور هنا سموا التكبيرات هنا دخلهم الشك وقال لك المدينة سقطت من ناحية ضعيفة <تضرب> <تضرب> فسريعا سريعا سحبوا كميات من العسكر هنا وأرسلوهم إلى, إلى المكان واحد من الجهود العثمانيين يعني قائد كل الكلام دايماً العثمانيين أترك منذ القدر إنت ستناموا إلا ما؟ أجاد ما قابلنا مرة هذا الرجل يسمى حسن طوبان لاحظوا شخص عشرة حياته لا يعرف من حياته إلا عد دقائق فقط يعني هو كان جندي في القائد عشرة كانوا دائما بيسموا قائد عشرات قائد مئة قائد آلاف هذا التمزيج تركي من قبل الإسلام فهو كان قائد عشرة حسن طوبان هاس هم والعشرة الذين معه يعني أخذوا الإعلام الرسمانية وقرروا يقوموا بعملية أحياء وكانت السبب في فتح القصف الثاني. لأني لما انتهى معنويات الجنود بيعرف مقوماته. يعني هذا مهم جدا في الموضوع الخنعة مهمة في الحرب. فكان لما انسحب عدد من هنا كلما ال ال المدافع تضرب في الصور لا أحد يبني الصور. آه. فكان المدافع في طريقة الإحداث سقب في الهيه وفي نفس الوقت حصل طبال هذا ومن معه حملوا السلالم لاحظ هذا؟ حتى تافل مزة فعل هذا الرجل وحملوا السلالم طويلة جدا 12 متر وجاروا سريعا ونسبوا في المية وطرعوا النحية التانية لان فيه خلد قنى مهي بالمياه وطرعوا النحية التانية وسندوا سلم وطلوا على السلم وأصبح على الصوف خطأ طبعا لو موجود العدد قبل ذلك كان كان لم يستطيع فعل هذا لكن في حالة الاضطراب وتوسيع الجلد استطاع في خلال دقائق يفعل هذا فلمن أصبح على الصوف نزل العلم البيزنطي ورفع العلم على المداري والمظلة يكبر طبعا هو سقط ميتا بعد ذلك يعني يظل يعني يدافع عن العالم هو والعشرة حتى يأتي مدد له ولما وجدوا بعد ذلك وجدوا كل جسد ملي بالسهام لدرجة إني لما المنتخب الصدر هذي وجدوا فيها 27 وعشرين سهم يعني فقط في هذا اللي هو في هذا والرجل كمان ظهر في التاريخ كثر مرة لكن هو السبب فيه. في في موضوع اللي فتح. فتح فلما رفع العلم ووأعلن التكبير أصبح التكبير موجود هنا أصبح التكبير موجود هنا وكل الناس اللي في المدينة رأوا العلم على برج الصور الكبير المقاومة ضعفت عند ال اضطراب داخل المدينة والناس خارج الأطراف أخذوا المدينة وأخذ اخذ يرتفع ودخل الكنائس أو دخلوا استخبوا في المخالب وقالوا بالذى وكان السقف فتح فمحمد يا السوق يتسع لحصان دخل وهو راكب الحصان وحاول الناس وموجود خرائط لهذا النقصور لهذا الموقع وهو يتوفر هذا الصخر الصغير في هذه المنطقة وبدأ الجنود العسلانية يدخل وبدأت حرب الشارع اللي استمرت ثلاث ديالة اللي حكيت عنها قبلها قريب. قبل ذلك ولم تتعرض المدينة للتدمير لأن الضرب لم يكن إلا في مكان واحد فقط يعني انت لما تزن لأنسة تجد الأسواح كما هي هي فقط صغب في هذا ليه؟ ليس لأنه أضعف ولكن قرروا أن يركزوا على مكان واحد طوال الايه طوال الضرب بهذا بهذا الشكل فلما دخل محمد الفتح المدينة وسيطر عليه انا الان في صفحه 676 تجد كلمه مكتوبة بخط سميك من الان ستكون اسطنبول عاصمه هذا؟ آه. آه. ثم ذهب إلى آية صوفيا للصلاة فيها وأمر بتحويلها إلى مسجد وطبعا هنا لأنها فتحة عنها تعرفوا أن اليونات حتى الهام التحرن بناء كبيرة السجد في اليونان. لا تعترف بناء السجد وتريد إذا اعترفت تستعيد أي صوفيا مرة أخرى. تحول كمس. المشكلة إن بالنسبة لليونان، إن الكنيسة اللي في أي صوفية في القسطنطينية انفصلت عن اليونان. انفصلت عن اليونان، وهم الآن يقولون نحن هطرات مسيح لكن هطرات. ولا نريد اليونان تتدخل في شأنين نعم؟ يعني أصبحوا منفصلين مفصلين وشعر أنهم أسياد لماذا يتحولون تبعاً للكميسة في اليونان وفي مشكلة لكن اليونانيين دائما يقرب مطار بشكل رهيب. وأنا كتبت مطار عن هذا المطار عن أسلمون لأن أنا من خلال معرفتي ببعض اليونانيين وبعض الأطرق والإطلاقين بدت دائماً إن كنت دولاً مقتبزون أن اليونانيين بيكرهون الأطرق أكثر من هذه الشيعة حتى ويتهم كيف يكرهون الإطلاقين يعني أن اليونانيين بيكرهون الإطلاقين أكثر من كرايتهم منهم لأنني أصلاً الإطلاقين هم اللي حطانوا الامبراطورية اليونانية ونهبوها هذا في ما قبل المنان واحتدوا اسينا ونهبوا اسينا وبعثوا كل ما فيها إيه؟ رونة ومنذ ذلك الوقت أصبحت روما كبيرة واسينا داخلت في الضياء فاليونانين لا ينسوا هذا الموضوع وهم تاريخيا انتقموا من الأطراق لكن لم يستطيعوا انتقاموا من الأطراق حتى الآن يعني في الحرب العالمية الأولى احتلوا الأستونتنيا مرة أخرى واحتلوا الأردن ولولا كمال Atatürk لكنا محتلين تركيا حتى الآن. لأن كمال Atatürk هو الذي دفع. دفع. من الـ من الـ يعني من من أخرج من العراق من الهزمهم بعمق كبتهم هزائم عديدة وتمكنا من خروجهم من الأردن ثم خرجوا من تركيا الأوروبية، الجزء الأوروبي أسر، بهزائم متتالية، وهذا شخصية يعني لابد نعرف على حقيقتها، لأن هو حتى هذا الوقت كان عثماني ويدين بكل شيء الخليفة، لكن الخليفة عبد المجيد الثاني لما وقع الاستسلام للخلافاء 1918 الإنجليز والفرنسيين اضطروا لتفكيك الجيش العثماني فهو فكت الجيش العثماني في كل مكان وإنجليز احتلو إستنبول لم يستطيع احتلالها العسكرية لكن السلطان بتوقيع على معاعدة مدروس تم احتلالها سلمًا لأن الإنجليز هو يوزم في ضخمة جاليبول هنا وتكبدوا خسائر ضخمة جدا من الجيش العثماني ولكن لما هزمت تركيا والسلطان استسلم خليفة 2018 قرر تفكيك الجيش العثمانية فكل الجيش العثمانية فككت إلى الجيش التاسع وكان هذا الجيش التاسع موجود على حدود أرمينيا يعني قريبا من إيران في آخر وبعث كمان أتاتوركي لتفكيك هذا الجيش كمان أتاتوركي كان قائد من القوات العثمانيين اللي بيسمع ويوطيعون الخليفة بالشيء اللي الرجل هذا وكمال أتاتوركي هذا وهو زاهد لتفكيك الجيش التاسع غير الرأي وعندما وصل قرر على يفكيك الجيش وقرر إن الخليفة خائن لإنه مضم على الاستسلام وإن تركيا لا يمكن أن تستسلم وإن نحن سنقاوم الاحتلال وعندما أعلن هذا الجيش التاسع هذا عظمه جدا وكل اللي في الجيش اللي تفككت زهرت وانضمت إليه فأخذ هو يتقدم باتجاه القسطنطينية، باتجاه اسطنبول، وأخذ يهزم كل الجيش العربي اللي محتمل على طول، لدرجة مثلا الجيش الفرنسي اللي كان في الأناضول، وكان تقريباً 18 ألف، تعرف لم يعد منه شخص واحد، 18 ألف فرنسي، إبادة كاملة. ومع ذلك وكان الناس وكان الناس عزم وكم الأطروق وأحمد شنط قال الله أكبر كم في الفتح من عيب يا خالد التركي جد خالد العربي وكان الرجل يعني أسطورة يعني وأنا لا أمين على الإطلاق إني هو متآمر مع ده الرجل آباد تمنتاشر ألف جنيه فلسطين كيف نقول إنه متآمر مع الله؟ فلما قابل ال اليونانيين الجيش اليوناني أبادوا أيضا إبادة كاملة وظلوا يطاردون حتى أخرجوا من كل المنطقة التي على طول. لما وصل الجيش إلى اسطنبول، الإنجليز هربوا. حماحززين ولاد المزنا. عارفوني يا باكر بيبيكون فاستعدت اسطنبول. اسطنبول مروا. وهنا لما وصل قرر يلغي الدولة العثمانية والتعامل بالخيانة، فألغى السلطنة العثمانية 1922. بعدها بسنتين أعلن خلاف السلطنة العثمانية. لكن يشتري بس. فالرجل له صورتين القوامين الأطراف. بيعتبروا حرفوا كيام الاحتلال وهذا صح ال ويقولوا إذا كان أصلاً العثمانيين استسلموا ودولتهم ضاعت لماذا هو يعيد الدول؟ إذا كان هم نفسهم استسلموا وسلموا الدولة لماذا هو يكون عثماني أكثر من العثمانيين؟ هي الدولة زالت خلاص بعد الاستسلام واحتلت لو احتلت العصمان تقتل داولة لماذا سوريا حتى الآن بشر الاسد مسلمين؟ لأن لا دمشقنا بتحتالي لا. هذا موجود في القانون الثاني إذا العصمان سقط بيه. تسقط, <تصفيق> تسقط الدولة فلما وصل هنا تجد الإسلاميين غيروا موقف. وحتى شوقه يقول لك هو كان عثماني الأوع عادت أغاني العرس رجع نواح ونؤيا بين مقاتل الأفراح على الكلافة كانت ذهبت للزواج وماتت في الفراح نعم كنت رأيك فاني يا عادت أغاني العرس رجع نواح بعد ما كنا بنقول الله أكبر يا خالد الله أكبر لا. وفرح ضخم ليه لكمال أغطرق الفرح قلب ميتاً لك عادة أغاني العرس رجع نواح ونقية الناعي دايما يكون كل الماء ونقية بين مآذن الأصراحة أو مآذن يعني شيء من هذا النقية الخلافة يعني فرح موقف كل الإسلاميين أو زوج الكريات الإسلامية يعني قالت مئة بالمئة الراجل ولا شك أحضر في أشياء كسيرة جداً أنا رأي إلا نوضع الغالب يعني هو أخطأ في تغيير اللغة وفي تغيير القروف وإعلام العلمانية التركية وكل هذه الأشياء ولكن أصلاً الخلافة كانت ماتت أصلاً 1818 موضوع 1924 ده زي شهدة الوفاة ما هو أنت لما واحد بيموت بتعمله شهدة وفاة نعم فهو ميت ميت فمش مهم شهادة الوفاة موجودة لكن هو حتى يؤسس دولة جديدة محتاج وثيقة قرنية يبني حياة الدولة الجديدة فلو بد من تستخرج شهادة وفاة زي في الإسلام ما أنت لا ترس إلا إذا أخرجت شهادة, شهادة وفاة فموضوع 24 إعلان الخلافة ده كان نؤمن مثل شأن هي كانت ماتت خلاص سنة 2018 بعد ما السلطان عبد المجيد وقع على السلام وديوش القلافات داخلت اسطنبول واحتلت وغيرت يعني ألغت الشرطة العثمانية وأصبح الإنجليز هم الذين يتحكمون وتحكموا في البوسفور وفي كل شيء وانتهت الدولة هي الفكرة أن الراجل دا بيفكك عارفوا الأمريكان لما دخلوا العراق في السورية 2001 99 93 اعلنوا الغاء الجيش, العراق. وكل وحلت الجيش. العراقي وكل المزاهر وحله الجيش بالنسبه للعراق فيها استحق كثير لاني الجيش على الناس العاديه لو في قائد طور عراقي اعلى منه لن يفك كتيبته واستخدم الكتيبة في حرب الأمريكان ونجح نجحوا في هزيمة الأمريكان وطردهم هل تتصور ان كان يقصد تقيس المرق هو اللي فعل التقيس لماذا يعيد آخر فهو الرجل موقفه منطقي حتى سنة 24 لكن ما حدث بعد ذلك جريء ولا شيء في الموضوع طبعا الإسلام الإسلامين يشيطمون القومين يعزمون لكن المؤرخ لازم يصل لوقف يعطيه و... لنا ولكن هذا سنفعل في آخر الكتاب حتى فقط نفهم هذا هي هذا هذا الموضوع. أين وقفنا؟ أيوة أيوة. ثم ذهب إلى صوفيا من تكون استانبول عاصمة. نعم ونقل العاصمة من أثينا إلى القسطنطيني. أول مرة العاصمة ال... التعلّت تعود للخلف. دائماً كانت كل محتل مدينة ينقلوا لها ينقل له. أول مرة تعود إلى... خلف. إلى الخلف، لأن العاصمة القسطنطينية محصنة وعذبنا الصور، ويرقى من هذه المدينة بعد سلسة أيام أصبحت سلبي. كل الكناس من مسيح كما يفعل الأسرع <تصفيق> الداء كل ما قال لك احنا فتحناها عروة كله يصبح مسيح يا رحمة هذا هذا النضال فاصبحت المدينة فجأة سامية ليه؟ لاني كثير من المدينة غربت أنا قبل ذلك حكيت لكم موضوع النهارجنسانسليفور لأنها لما اقترب الحصار كل من كان غني هم زي بالضبط هذا يذكرني باليهود عند هتلر أول ما هتلر قرب من الحق كل يهودي عنده فلوس أرى لم يبقى إلا المساكين الذين لا يبدون سبيلا للظهر وهذا ما حدث بالضبط للأندلسيين ما سبب إني كما حكينا إني الأندلسين قاموا بصورات كثيرة بسبب التنصير ولكن كلها صورات فاشلة لماذا لما كانوا فلاحين كل القادة كل من يفكر معه فلوس هرب وترك الناس العادي فلم يكن لديهم قادة يستطيعون الطيادة أي صوت لذلك بتفشل دائما وهذه الآلية الطريقة لعودة الثورة حتى الآن كيف كان يسير التاريخ في هذا في هذا, في هذا العصر فلما دخل المدينة لم يكن فيها إلا عسكر الامبراطور مات وكل الأغنية هربت وفي بعضهم لأن الكتب كانت مهمة هرب بمكتباتي كاملة علماء أنا عن نفسي لما هرب من مصر هاخد كتاب معايا في الطريق ويأنا يقال أني تاريخيا أني كان اسمه هذا الوزير عماد الدولة أصفهاني عندما كان يسافر من مكان إلى مكان كان بياخذ مكتبته معه فكان بيحملها على أربعين جمل. يعني إذا انتقل من مكان لمكان ولما الأصفهاني أقلف كتابه الأغاني يعني؟ بقى كل مكتبته وقال هذا الكتاب يكفي <تصفيق> <تصفيق> بأخذ لا يسافر من مكان إلا مكان إلا معه نسخ من أغاني الأصبائي وبحكي للأربعين جمال بما حاله إحجاز الضريفة فيه فيعني لما طهرب لابد أن يكون معك تعرفوا السؤال اللي بيأتي في المسابقات لو أنت ستنقل إلى جزيرك وفردت ماذا تريد أن تأخذ معك بهذه المصابقات؟ <تصفيق> دائماً في أسئلة صريحة بهذا بهذا الشكل. المهم يعني أظن في كتاب أظن فيكتور هو أو لا إما أحد المؤلفين الفرنسيين بعنوان يوميات محكوم عليه بالإعدام. يعني الرجل حكم عليه بالإعدام ومستند الفيديو. فطلبوا منه ماذا تستاق حتى يتنفس إيه فقم العذاب فطلب قائمة بالكتب التي كان يتمنى طول حياته عن يقرأها أظن من المائة كتاب يقرأها حتى يحين اليهود قال أنه هو طول العمر الأمر هذه المائة كتاب والآن لا يوجد فرصة أخرى فيريد أن يقرأها قبل أن يقول فالسجنة أدخل له المائة كتاب والرواية بتحكي عن قراءات هذه المائة وهي ظريفة يعني وبيعت كتاب حقيقي يعني أنت من هو تعالف مصير تعليقاته على الكتب التي يقرأ وانفعالاته بهذه بهذه الكتب فلما هرب الناس البيزنطين هؤلاء من الخسطنطينية هربوا بالكتب اليومانية القديمة فكلهم سهبوا إلى روما وفي روما <تصفيق> كان يوجد أحد سواء أسرة ميديتشي اللي كان يردد أبنشي بيرسل متعف واتة المناريزه هذه زوجة ميديتشي هذه، جم؟ وكان كان عزون اسمه نورانج ميديشي هو مسؤول عن المهده أو الرنصل، لأنه هو استقبل هؤلاء وأنشأ لهم أكاديمية تسمى أكاديمية أفلاطون. يونانية فبدل اليونانيين العلماء اليونانيين المهرة يعلموا العلماء العلم اليوناني القديم في روما وفاجئ حدث النهضه بسبب هذا الامتزاج بين العلوم اليونانية القديمة وهي طال فعاده اكتشاف ضم هذه الأكاديمية فبدا ما يسميه رينيسانس حتى لاحظ كلمه رينيسانس اعاده الولاده لسانس يعني إعادة إعادة الولادة لذلك الكلمة العربية اللي هي النهضة يعني هي ليست ولادة ولكن سقط وقار هل يمكن أن نجد كلمة عربية طوال من الإنسان؟ كل واحدة إعادة الولادة وإعادة الولادة برمجة لو قلت البعث ده معنى المي مات وانت بتبعزه؟ ناظ يعني وقع هو نفس الشهر لكن الكلمة في ال في, في الإيطالية تعني إن اللي يولد غير القديم هو لما يموت وجد شيء جديد بيأتي بعد هذا الاندماج تفهم يعني أعلم. موضوع لغوي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المهم فنتيجة سقوط القسطنطينية بدأ بها المهدي في روما، لذلك لما تقرأ التاريخ العلمي تكتب في فرنسا وألمانيا تجد إن هم بقسّمون العصور إلى ثلاثة عصور: عصور قديمة، وعصور وسطى، وعصور حديثة. هم بيحددوا بسقوط القسطنطينية. نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديث، <تصفيق> لأنهم بيقولوا إني لاحزوا هذا أنا قلت أنا شليحته شيء في الطريق اليوناني. أفلاطون أكبر عقلية فلسفية في التاريخ، لحتى من الفلاسفة المعاصرين يقولوا أنزل بفرج راس قال كل ما نحكي عبارة عن هوامش على أفلاطون لأنه هو الرجل كل في كل, كل المشكلات <تصفيق> التنسيسية خاصة يعني منتصلة بالحكم والحياة والتعليم وكل أجزيب أجزيب أجزيب أجزيب هذا الرجل أفلاطون كان بنى ما نسميه أكاديمية ومن هنا جاءت كلمة أكاديمية لأن هي الكلمة ليس لها أي معنى هو صاحب الأرض اللي اشتركت اسمه أكاديميوس الرجل اسمه هكذا فلما أفرطني اشتركت الأرض وبنى عليها مدرسة الناس سموها مدرسة أكاديميوس فجاءت هنا كلمة أكاديميا هي الكلمة حاليا معنا لما يقول لك أكاديمي تكون لي دراسة جمعية تزونوا الصنم، اتزون معنا، هو لم يكن موجود، هو صادف إن الرجل كان اسمه أكاديميوس اللي اشترو منه الأرض، وكان الناس كل ما يمر يطل الأرض أكاديميوس، الأرض أكاديميوس، فلما بنت مدرسة على الأرض سميها أكاديمية، ياه تفهم من هذا يتكلم فلما بنت أكاديمية هسين، ك حتى كان شعارها من ليس مهندسا فلا يدخل عليها. يعني ما لعنده هو الراجل بيمثل المرحلة انتقال اليونانية من عصر الأوهام إلى عصر التفكير المنطقي العقلاني العصر اللي كان فيه أليها قصص زيوس بيذهب مش عوا اله في البحر والنيزيلزند بتقوم عشان اله اللي اللي شيل القرى الأرضية زعل فتهزز والسفر بتغرق لعند إله البحر يعني عندهم فكر وسني، أسطوري، فكان أفلاطون هذا بروزه كان بداية انتهاء الفكر الأسطوري وبداية الفكر العقلي، حتى مثلا لما تدرس في كتب الحضارة يقول لك الإنسان مر بثلاث مراحل، مراحل، عصر الأسطورة، عصر العقلانية، العصور الحديثة، فأفلاطون هذا هو قال إن الرجئ المهندس اللي بيستعمل الرياضة معاية رئيس جنبا بيعرف إنه واحد زي دي وواحد بتساوي اثنين لا يمكن تكون أربعة يعني يدد الكير منطقي لا يقبل في عقله إلا الشيء المنطقي لا يدرس في هذه الأكاديمية إلا إذا كان مهندس ويعرف الرياضيات لإني عن طريق رياضة بلا جلال حق فكان يكتب من ليس مهندساً فلا يكتب علينا وأصبح أول علم يددسه للطلبة الرياضيات والهندسة فلما الطالب يتعلم التفكير المنطقي واني واحد سيد واحد بتسوي اثنين والرجل كان مشين غريب جداً في القرص الإسلامي يسمى أفلاطون الإلهي لأنه كان بيغفر بالآلهة اليومانية القديمة وبيعرف أن هذا العالم له إله واحد فقط وكانوا في بعض التراث الإسلامي بيعتبروه نبي لو بيسكت في القرآن بسبب تعاليمه أصلاً أنت لما تستعمل المؤخد تتعرف أنه في إله نعم ماضح وحتى مثلاً ديكارت مثلاً مشهور بمذهب الشك ان هو بيشك في كل حد ولكن هو لا يشك في وجود الله هو بياخذ الشك ده منهج هو قال أنا سأرفض الإيمان بأي شيء لا يهمني ما تقول الكميس ولا ما يقول الناس أنا بشك في كل شيء وعلى أساس هذا الشك يجب أن أبني معرفي وأبني إيماني صح؟ فأول شيء قال طالما أنا أشك إذن أنا أفكر وطلب أنا أفكر إذن أنا موجود, موجود. عارفوا هذه الكلام الشيئة أنا أشك إذن أنا موجود موجود فأثبت وجوده قال أول شيء سابت بالنسبة لي هو إن أنا موجود مم. وظل يثبت الموجودات واحد بعد الآحد حتى قال سأثبت وجود الموجود الأعلى اللي هو النصف نصف فبدأ بلاحظه التفكير لما يكون مم. الإنسان مظهر بيستطيع أن يصل إلى المنزل العالم لابد أن يكون لهم فاعل مم. هو قال لاحظه بقى استيقظوا مع العلم هذا يعود إلى أفلطه لأنه يستعمل نفس الطريقة قال طالما أنا موجود إذاً فيه احتمالي يا إما أنا أوجدت نفسي يا إما أحد آخر أوجدني طيب أنا في عيوب ونقائص كثير ولا أستطيع أن أكمله لو أنا لأوجدت نفسي كنت عملت نفسي كامل لكن أنا فيها عيوب إذا ولا أستطيع تصحيح العيوب إذا أنا ليس الذي خلقت نفسي لا بد أن يكون أحد آخر خلق وهذا الذي خلقني لابد أن يكون ناقص، لإن الناقص لا يخلق ما هو أكمل، من. لابد أن يكون أكمل، أكمل مني، وهذا الذي خلقني لابد أن يكون خلق الأشياء أكرا أيضاً، لإن أنا أكمل تكوين في الكون، ياه، ودون بعيد عن الكنيسة بعيد عن اللي يستخدم عقله وفكر حتى يعرف الميتين، ليه؟ مم. وهذا موجود في الإسلام يعني. مم. بلواية حي ابن يخزار الابن طفايل <تصفيق> حي هذا اللي هو طف يوجد على جزيرة مفرده توصل بنفس الطريقة لإثبات وجود الله لذلك كل الناس تقول إن في عندنا في الدراسات الفلسفية ان ديكارت متأثر بحي ابن يخزار الاخير <تصفيق> المهم افلاطون هذا لما بدأ الأكاديمية ظلت الأكاديمية تعلم حتى العهد المسيحي. جميل؟ قسطنطين هذا تنصر متى؟ ١٥ سقط, سقط. كل شيء يعد لبعض مرة تنصر في هذا العام لما تنصر في هذا العام الكريئة سيطرت على الدولة أصبحت مسؤولة عن التعليم جميل؟ راح جالت البابا وقالت أكاديمية أفنطوب هذه وسانية تعلم العلوم الوسانية لا نريد، فأرجل لكن الأكاديمية وكات الأكاديمية مها فروع في أماكن كثيرة وبيأخذوا هذا التاريخ لبداية العسور الوسطى المظلمة في الخارج يا، <تصفيق> بالوجات أكاديميّة، أفضّل. أفضّل. لأن كان لها فروض في المدن المختلفة وتعلم العلوم اليونانية القديمة إزاي تستعمل عقلك. الكنيسة لا تريد استعمال العقل. ما كيف ساتقنع الناس بإني المسيح هو الله، وإني هم ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة لابد إني يكون مخمور الأول حتى على بهذه هذه الفكرة غير <كيان> المنطقية. <تصفيق> يعني واحد واحد يعني مشكلة يعني مستعصية من ناحية العقلانية وانت لما تسأل مثلا تقول لهم انت بإذا كان ابن الله لماذا طرقه يصلب ويعزن ده إيه الحبيبي يعني زي يقول لك له عشان البشر يتحملوا معصية الأزلية ولابد من تطهرهم عن طريق قبل قتل ابنه عقيدة الفداء عقيدة الفداء طب يا اخوان مين اللي هيغفر لهم المعصية الاصلية الله اللي هو ابو المسيح طب لازم يموت اكتب ما يغفر لهم يعني لازم يلف اللفة دي ويجيب ويبحثونه وهم يأخذون ويصوت وعشان هو يصوت يخفر تما يصوت لهم بالأول الفكرة غير منطقية يا في الفكرة غير منطقية غير منطقية مم. فلما غلقت الأماكن دي بالتعابد تعليم الناس المنطق والتفكير التعليم في الإمبراطورية وقع في يد مين في يد الرهبان والرهبان عادة البيات والناس الفقراء وغير المثقفين جهلا فرح التعاليم في كل الامبراطورية سقط سقط فدخلت روبا في ملوس المئة العسور المسلمة مم. من أول سيطات في الكنيسة دخلت في العصور المسلمة أول من الناس اللي هاربوا منه <تصفيق> القسطنطنية جاءوا لهم <تصفيق> بنوا ماذا؟ بنوا أكاديمية أفلاطور يعني بدوا يدرسوا فيها لجانب فالمؤرخين المعاصرين أخذوا بدائل الأكاديمية بره أخرى كرمز لانتهاء العصور القديمة الوسطى و الدائرة عصر الحديث فأنت مشي والله أنا, أنا جيّد <تصفيق> الله جيّد شو كذا أنا لو صدق إنكوا فايز لا يعني هي عملية ملخصة اللي شرحتها أحب. لي عصر عصر مظلمة عصر نهضة وعصر حديثة العصر المظلم بدأ من ثلاثة وخمسة وعشرين يعني لما تنصل قسطنطين يا أفضل اللي هو يعني بعد تنصل قسطنطين لأن تعرف قسطنطين هذا آه المسيح تعرف كده دم تعميده هو على سرير الموت يعني هو الموء جاء قبل تعميد سريعا يعني منصب التعميد تعرف الولد لما بيولد تدخل بيروح الكنيسة بيبي يعمدوا يعني يأخذوا في الماء فيصبح مسيح ينضم الجماعة المسيحية بالتعميد لأن هذا هو سنة المسيح القديمة هي ليست سنة المسيح هو كان يحنى المعدان يحين عليه السلام كان بيفعل هذا يعني كان بيذهب لنهر الأردن ويدعو الناس إلى دخول ملكوت الله والاختسان من السموم فكانت الناس تأتي له وهو يعمدها في, في النار فلما في يوم من الأيام جاء المسيح فهو هو طبعا قريب ولكن لم يكن برامر فترة فأبوه منه فلما المسيح طلب من يحيى ليُعمِدُ يحيى قال له أنت أفضل مني بل أنت الذي تعمِد وهذا تريخ يعني إسلامياً صحيح يعني عيسى منقول العزم بينما يحيى. يحيى نبي عيسى زكيد ابنه فهنا بعد ما رأى المسيح تم قتل يحيى تعرف وردات تعرف فيه وكان الرسالة انتقلت إلى المسيح فأخذ جزء التعميم ولكن هو اختلف عن يحلها وعن يحيى أنه لم يعد يطلب الناس تذهب له في نهر الأردن هو اللي كان يذهب للناس في الشوارع ويبرئ الأكلة ويحي نوتها ويسير في الشارع والناس حاوله كان هو يقول الناس يعني أبشركم بمغفرة الله سمية البشارة جدا وكلمة البشارة تعني إفانجليو بالأراضية المهم هو بنقلته. لما <تصفيق> لما بنية الأكاديمية بهذا الشكل بدت الكنيسة تفقد سلطتها على التعليم في في أوروبا وبدأ ما نسميه الآن العصور عثمانياً لأن عصر عثماني كانت الكنيسة نفسها بسبب صفو داخل المجتمع تعوق التقدم وهي لها تصارع عن العالم. وكل ما عالم ويبتكر أي شيء أخير ممكن ينفقوه لأنه فجدت يبتحوق لفرهم فكان الطبيعي من الطبيعي إن الأوروبين إذا أرادوا أن يتقدموا إن يعزلوا كريسة على المجتمع فظهرنا المسألة إلى علمية إن بعض القرود يريدون أنت قرود الفكرية يريدون أن يتطبقوا على الإسلام اللي بيعتبروا الإسلام يعني الإسلام ما يعقل علمي في هذه الشيء ده هذا أمر يخص روبية اللي كم هي عوقت فموضوع إن أنت تاتي وتقول إن أنا عايز أعمل علمانيق على الإسلام وعازل الإسلام مع الله مجتمع ما هو أصلاً الإسلام لا يعوق العلم لإن هو هو بطبيعته دين علماني يعني دين بيحب العلم والرسول بيكون طلب العلم رافض السيرة والطريقة يعني هو الكنيسة كان لو جاءها عالم بتحرقه لكن هو بيأمر كن تزه الطالب العلم حتى لو في أبعد مكان فالإسلام نفسه بيشجع العلم وكفى به فخر إن دي الله يعوق العلم لكن النتائج مثلا لما أعدمو حرقوا سفنا رونلا وبعد زاد جاءوا صديقه وجليليو وقالوا له الأرض لا تدور بل سابتة وهي مركز الكوم وإما تكون طهرة أو تريع تريع في كلامه تريع في كلامه فطبعاً ما ريع في كلامه معنى ذلك أن الحلم يتعطر فهي الكنيسة بتاعوق العلم لما بدأت مثلاً دمو الأكاديمية حسين وبدأ العلم ينتشر. والناس طلب الأوروبين بدأوا يأخذ من الدول المختلفة يتعلموا في الأحيان ويرجعوا بدأ ما نسميه عصر الرينيسانس وبعد الرينيسانس جاء عصر الأنوار العلم نور العلم بدأ أوروبا أوروبا ولما العلم يأتي الخفافيش بتختفي صح فبدأ خفافيش الجهة تختفي والشيء الغريب كان كل هذا يحدث في أوروبا ونحن لا نعلم ولكن هذا مثلا اكتشاف إن ابن خلدون كان يعرف لما تقرأ المقدمة طبعاً ليس أنا أول واحدة كد في حد قبل مني لازم قلت بقرأ المقدمة وبيقول في المقدمة إن لما يتكلم عن علوم المنطق والفلسفة قال إنه إن المجتمعات لا تتحضر إلا على أساس من هذه العلوم علوم المنطق وقال في نفس الجملة قال وإنني أعلم أن هذا العلم الآن مافق عند النصارى. شرّ الوحيدة اللي بتدل على إني الرجل كان يعرف إني في النصارى مافق يعني مزداهر ويقول جاءنا المسافرين يخبرونا أن هذه العلوم أصبحت مافقة عند مافقة يعني مزدهر عند الإِن. مده المسافه فكي مهم يعني جميل هذه ملاحظه من مننا غلطت فعرفت ان التواريخ مرتبطه ببعضها بهذا الشيء اخر جزء اريد ان اشرحه فيه كم يبقى من وقت بعد طب اذا في بتقراه محمد السيف ودرتونه وطقط الف... التخطيط لفتح روما يعني محمد فتح خطه ولكن للأسف مات وهو مجهز للجيوش يا تعرف ان في حديث ثاني اخر بموضوع فتح روما حديث فتح فهو سهل. كان يريد ايضا ان يفتح روما وكان بيمسك الاثره الايطاليين ويعلم يرسموا له خرائط وأصله طرق دروما وكيفية وكان يسألهم كم فيلق لما البابا الجيوش يعني, يعني البابا كان عنده دولة كان بيحكم الدولة عنه جيش كم فيلق عندنا وكان مجهز الموضوع مجهز الكل قبل ان يحدث هذا هذا يعني فتح جميل مشي الغر